وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الواحد والثلاثين وهو ما دليل الصلاة والزكاة؟ ما دليل الصلاة والزكاة؟ وهذا السؤال فرع على السؤال الحادي عشر وهو الذي سبق وهو ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به فكل ما جاء بعد ذلك فهو فرع على هذا السؤال فإنه في إجابة السؤال الحادي عشر قال أن الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان به هو الإسلام ثم ذكر بعد ذلك جملة من الأسئلة تتعلق بذلك مثل كم مراتب دين الإسلام ما معنى الإسلام ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل والركن الأول وهو الشهادتان سبق الكلام حوله وهنا السؤال الذي بين أيدينا حول الركن الثاني والركن الثالث من أركان الإسلام ما هو دليل الصلاة والزكاة الصلاة هي الركن الثاني في الإسلام والزكاة هي الركن الثالث في الإسلام قال في الجواب قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاه فخلوا سبيلهم وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاه فإخوانكم في الدين وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فهذه الايات وغيرها فيها دليل على الصلاة والزكاه من انها واجبه وانهما ركنان من أركان الإسلام الخمسة وهنا ذكر السؤال على هذا النحو ما دليل الصلاة والزكاه يعني كان من الممكن أن يقول مثلا ما دليل الصلاة في سؤال ثم في سؤال آخر يقول ما دليل الزكاء فلماذا هنا قرن بين الصلاة والزكاه الجواب لأن الصلاة والزكاه قرن الله عز وجل بينهما في كتابه وقارن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فما يذكر الصلاة إلا ويذكر معها الزكاة وما يذكر أمر التوحيد إلا ويذكر بعده الصلاة والزكاة ولذلك تجد دائما الصلاة أو الزكاة مقرونه بالصلاه والحقيقة أن هذا السؤال تفرع بعده أسئلة أخرى نقرأها ثم نفصل بعد ذلك السؤال الذي بعده هو السؤال الثاني والثلاثين ما دليل الصوم وذكر دليل الصوم ما دليل الحج وذكر دليل الحج وهذا سنأتي له بعد ذلك السؤال الرابع والثلاثين ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه ما حكم من جحد واحدا منها أي من هذه الاركان الصلاة الزكاة الصوم الحج ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه قال في الجواب يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. السؤال الخامس والثلاثين ما حكم من اقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل هو ذكر الأركان الأربعة ثم اتى بسؤال مهم ما حكم من جحد واحد من هذه الأركان ثم السؤال الذي بعده ما حكم من ترك واحدا من هذه الأركان غير جحد من باب التكاسل ونحو ذلك ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل وقال في جوابه أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة يعني بهذه الصفة يقصد التكاسل والتهاون لا الجحود وإلا فالجحود قال فيه ماذا يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين يعني أن من جحد واحدا من هذه الأركان الصلاة الزكاة الصوم الحج من جحد واحد من هذه الأركان كفر بالله عز وجل وحكم عليه بالردة وقتل ردة إذا جحد واحد من هذه الأركان الأربعة أينها أما لو أنه أقر هذه الأركان أقر هذه الأركان الأربعة ولم يجحدها لكنه تركها أو ترك فعلها تكاسلا تهاونا كما هو حال كثير من الناس نسأل الله العفير ما حكم هذا الإنسان قال أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة يعني غير جاحت فإنه يستتاب يعني يطلب منه أن يتوب ويؤمر بالتوبه عن ذلك فإن تاب وإلا قتل حدا فإن تاب وإلا قتل حدا هذا قول من أقوال العلماء الثلاثة المشهورة في هذه المسألة يعني احفظ معي ما سنذكره تفصيلا بعد ذلك ان شاء الله تعالى وهو أن المصنف رجح أحد أقوال أهل العلم وهو قول جماهير العلماء قول جماهير العلماء وهو أن من تركها تكسلا وتهاونا ما حكمه قال يستتاب يطلب منه أن يتوب من ذلك ويؤمر بذلك فإن تاب وإلا قتل حدا لو لم يصلي ويحافظ على الصلاة يقتل حدا هذا سيأتي عليه تفصيل إن شاء الله قال لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم خلوا سبيلهم يعني كانوا قبل ذلك مقيدين عند المسلمين بهذا الأمر فإنهم لما تركوا فعل الصلاة وإيتاء الزكاة فإنهم في قيد عند المسلمين وإنهم تحت عقوبة منتظرة فإن فعلوا فخلوا سبيلهم اتركوهم ولا تعاقبوهم وحديث أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل الناس يعني به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي سبق أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فعلوا وأقاموا الصلاة وآتهอ الزكاة فإن فعلوا عصموا مني دماؤهم وأموالهم فهذا الحديث استدل به من قال بهذا القول وهو أنهم إذا لم يفعلوا الصلاة والزكاة وصروا على تركها فإنهم غير معصومين الدم غير معصومين الدم قال واما الزكاة وهذه المسألة متعلقة بالزكاة سنتركها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى ونفصل الكلام حول الصلاة وذلك لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فأركان الإسلام خمسة كما هو معلوم الركن الأول وهو الركن الأعظم الشهادتين ثم يأتي بعد ذلك الصلاة والله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الإيمان والتقوى والمؤمنين ذكرهم بأنهم بعد ايمانهم يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه مثلا كقول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يقصد بها الزكاه وكقول الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اطاعوك لذلك ها فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطعوك لذلك وهكذا بقيت الأركان فجاءت الصلاة في المرتبة الثانية في الأركان وأما فضل الصلاة فالأدل على ذلك كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتلت الصلاة هذه المرتبة الثانية في أركان الإسلام لما اشتملت عليه من جل أنواع العبادة يعني الصلاة مشتمله على أكثر أنواع العبادة يعني من اعتقاد القلب وعمل القلب في الصلاة في كل احوالها وأقوال اللسان ذكر تسبيح وقراءة قران وأعمال للجوارح رقوع وسجود وغير ذلك فالصلاة مشتمله على كل يعني أو أعظم معاني الإيمان ولذلك كانت في هذه المكانة ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الصلاة سماها إيمانا, سماها إيماناً. ما سمي عمل من الأعمال الأخرى في الإسلام مثل ما سميت الصلاة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم فكانت الصلاة هي الإيمان المقصود هنا في الآية كذلك أيضا الصلاة هي أول ما فرض على المسلمين مما يدل على عظيم مكانتها كذلك أيضا الصلاة هي أول ما مدح به أهل الإيمان بعد إيمانهم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قد أفلح المؤمنون بماذا بعد الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات فكانت الصلاة في أول ما مدح به المؤمنون وكذلك أيضا الصلاة هي أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة فإنه بعد التوحيد يسأل أول ما يسأل عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل أي نعم. ومما يبين كذلك عظيم مكانتها قول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاه وذروة سنامه الجهاد عمود الإسلام الصلاة انظر إلى هذا التشبيه اذا فالذي يضيع الصلاة لا يقيم الإسلام لأن عمود الإسلام هو الصلاة أينها وأيضا جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصلاة سبب في نجاة أهلها يوم القيامة من النار حتى وإن عذبوا ببعض الذنوب الأخرى قد يعذب المصلي ببعض ذنوب أخرى ارتكبها حقوق مثلا أخرى انتهكها فيعذب لكن الصلاة تنفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفونهم بآثار السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود يعني تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. انظر هذا إنسان يصلي لكن هو عليه حقوق وانتهك حرمات تسببت في دخوله النار. فكانت الصلاة هي العلامة العظيمة على أنه سينجو. وذلك هذا الحديث هذا الحديث في في معنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للكلام عن الشفاعة وإخراج عصاة الموحدين من النار. وتوعد الله عز وجل تارك الصلاة بالعقوبة قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بل وفي الآيات ما يدل على وصفه بالكفر كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أما الآيات فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن الا من تاب وامن مقتضى ذلك نفي الايمان عنه الا من تاب وامن كانه لما كان تاركا للصلاه لم يكن مؤمنا بدليل انه نفى عنه الايمان وهذه الايه مما يحتج به من يقول بكفر تارك الصلاه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه هو ده الفاصل ترك الصلاه ترك الصلاه كفر بالله عز وجل والآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة في كلامهم عن الصلاة ومكانة الصلاة كان عمر رضي الله عنه يرسل إلى الأمصار يقول فيهم لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة وهو صلى رضي الله عنه لما طعن. لما طعن كان من أعظم ما شغله أمر الصلاة حتى انهم لما أرادوا يعني أن يأخذوا بأسباب إفاقته فجعلوا يدابونه ببعض الأدواء وهو مغمى عليه رضي الله عنه فلما قيل عنده الصلاة وذكرت الصلاة أفاق وقال الصلاة الصلاة إن أعظم عمل في الإسلام هو الصلاة واعاد كلماته التي كان يقولها دائما لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة رضي الله عنه ولذلك تكلم العلماء في حكم تارك الصلاة ما هو حكم تارك الصلاة على ما سبق من كلام المصنف في كتابنا اعتقاد الطائفة اعلام السنة المنشورة كما ذكر انه صنف تارك الصلاة على تصنيفين او على حالين هما الجاحد والمتكاسل والمتهاون أما الجاحد فذكر اتفاق العلماء في كفره وأما المتكاسل فهو اختار القول الذي رجحه وهو أن المتكاسل يستتاب فإن أصر فإنه يقتل يقتل فهذا هذه المسألة نفصلها لأهميتها هذه المسألة لأهميتها نفصلها أما حكم تارك الصلاة الورقة اللي أنا بتكلم منها دي اللي عايزة يبقى يصورها بعد الدرس إن شاء الله أما حكم تارك الصلاة قال الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع قال حدثنا قتيبة أخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيري قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاح. يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عندهم مسألة ترك الصلاة دي مسألة عظيمة جدا ولذلك اختلف علماء الإسلام في هذه المسألة في حق المتكاسب خصوصا وقد أجمعوا على قتل تارك الصلاة جاحدا فأجمعوا على كفره وعلى قتله إن كان جاحدا لفرضيتها أو مستكبرا عن فعلها الجاحد والمستكبر عن فعل السلام. هذا باتفاق علماء الإسلام كافر مرتد ويجب قتله ويجب قتله وإن كان يقول لا إله إلا الله وذلك لما تقدم من الآيات والأحاديث وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس فقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قد اختلف العلماء فيه أو خلاف المشهور في تارك الصلاة تكاسلا نعم قال فذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب يعني يوصف بالفسق ويستتاب يستتاب يعني ماذا يعني يؤمر بالتوبة قال فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن لكن يقتل بالسيف الجماهير من العلماء قالوا في تارك الصلاة كاسلا حكم ماذا انه هو ابتداء الأول كافر ولا غير كافر قالوا لا يكفر لماذا لانه يقر بها وهو موحد ويشهد الشهادتين ويقر بالصلاة ويعلم خطأه يقول انا عارف اننا مخطئ انا عارف ان ترك الصلاة ده مصيبة وكبيرة وكذا وعلى حال كثير من الناس هصلي إن شاء الله هصلي شاء الله أصل. هذا هو الذي فيه الكلام المتهاون او المتكاسل نعم ولذلك هذا وان كان لا يكفر ويوصف بالفسق وهو عند العلماء الذين قالوا لا يكفر أو لا يكفر قال هو اشر من الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر اشر من هؤلاء لأنه ما جاء في وصف واحد من هؤلاء الكفر، وإنما جاء في وصف ترك الصلاة، ولذلك ترك الصلاة أفضل من هؤلاء، ودي مسألة نسأل الله العافية، يعني كثير منا يستخف بها في حياتنا العملية، حياتنا العملية، يعني ممكن تجد شدة على بعض إخوانه المصلين وإن كان عليهم بعض المآخذ أو نحو ذلك. في الوقت الذي يبذل اللين والسماحة ونحو ذلك لتارك الصلاة الذي ربما يظهر منه علامات إصرار ولا الله وليس هذا معناه أن احنا بنقول أنه ابتداء ترك الصلاة نعنفه أو نعنف عليه ونشتد وكذا لا بل هذا باب آخر باب يعني طريقة دعوة الناس ده باب آخر إنما نقصد ان هناك من يصر بعد الدعوة واللين وكذا وكذا وترى تفتح له الأبواب ويستقبل على أحسن أنواع الاستقبال وتفتح له الأبواب في البيوت غير البيوت في الوقت الذي ربما لا نحسن إلى بعض المصلين إذا أساء في بعض الوجوه ولذلك العلماء يقولون تارك الصلاة كسلا أقبح من القاتل والزاني والسارق وشارب الخمس نعم قالوا فإن تاب وإلا قتل حدا كالزاني المحصن كذزان المحصن الزاني المحصن بيقتل راجما هلها يقتل بالإيه بالسيف وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن رهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله إن أصحاب هذا القول قالوا لا تكاسل تهاون يغفر وإن الحقيقة أن بعض علماء الحجاز إلى يومنا هذا يعملون بهذا القول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ويعني كلام كثير من مفتين السعودية السابقين وبعض المعاصرين يفتون بكفر تارك الصلاة مطلقا مطلقا جاحد متكاسل يفتون بكفره مطلقا فهذا القول وهو القول الثاني يقولون بكفره مطلقا وعليه مسألة القتل عندهم هذه مقتضى تكفيره لماذا لأنه إذا كان قد كفر فهو مرتد وعليه يستحق القتل نعم وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب رحمه الله تعالى إلى أنه لا يكفر الله طب ما الفرق من دول من الجماهير ما الجماهير قالوا لا يكفر هذا الفرق جاي يوبا قالوا إلى أنه لا يكفر ولا يقتل قالوا لا يكفر اللو مين المتكاسر, المتكاسر قالوا لا يكفر وده الصحيح زي الجمهور والحقيقة ان قول الجمهور هو القول الاصح الصح الصحيح ان لا يكفر كما قال الجمهور اي ولا يقتل خلفوا الجمهور في مسألة القتل الجمهور يقولون يقتل يستتاب الاول فان لم يصلي فيقتل الاحناف او ابو حنيفه وبعض اهل الكوفه وبعض اصحاب الشافعي قالوا انه لا يكفر ولا يقتل وده اهون قول في في الحكم على تارك الصلاه وبعدين قالوا بل يعزر ويحبس حتى يصلي بل يعزر يعزر يعني يعاقب عقوبة تزجره ترده عما هو فيه يعني في تفصيل عندهم في كتب الفقه في من يقولون بالتعذير هذا يقولون يضرب بالجريد والنعال ونحو ذلك يعني جابوا تاريخ الصلاه وبالجزم والشباشب وعلى دماغهم وعلى وشهم ويبهدلهم وينفع في الحال ده ان الناس ترفع سماعه التليفون تقول ايوه في واحد جاري هنا ما بيصليش يقوم ياخدوه ده اهون ايه أهول قول عند علماء الإسلام في تارك الصلائة تكاسولا مش اللي يسب الدين اللي يسب الدين من المسلمين كفر بالله عز وجل ويحكم عليه بالرد على أصحق قولي العلماء في هذه المسألة اللي يسب الدين من المسلمين كفر بالله ويحكم عليه بالرد على أصح قولي العلماء لانه اللي قالوا إن هو لا يكفر فصلوا قالوا إن كان يقصد طريقة الرجل يعني أخلاق الرجل على اعتبار المعنى اللغوي ومثله أو منه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى أقصد اللغوي المرء على دين خليله فقول على ديني دين يعني على طريقة خليله على خلق وأخلاق خليله يعني إنسان أخلاقه تشبه بالصحبه فقالوا باعتبار المعنى اللغوي لو سب الدين يقصد به طريقة الرجل يلا يكفر إنما لو يقصد به الشريعة يكفر دون اللي هم قالوا له بالتفصيل والحقيقة الأصح أنه يكفر من غير تفصيل وخصوصا في زماننا هذا خصوصاً في زماننا هذا وذلك لأن أكثر أهل زماننا وخصوصا من يسبون دين الله لا يفهمون هذا الاصطلاح اللغوي حكايه طريقه الرجل ان هي الخلق ولا غيره وكلهم أكثرهم ان لم يكونوا كلهم يقصدون الايه الشريعه والمله بدليل انك تسمع كثيرا من هؤلاء بعد ما يسب الدين احيانا يوم يقول ده كفرني مش كده خلاني كفرت بالله يعني هو فاهم انه بيشتم ايه بيشتم الشريعه بيشتم الدين مش بيشتم اخلاق الراجل سلوك الراجل ولذلك من سب دين الله عز وجل من المسلمين فهو كافر مرتد ولذلك فالعلماء لما يتكلمون في مساله تارك الصلاه في حكم اذا تركها تكاسلا وتهاونا انظر الى اقوال العلماء هذا في حكم تارك الصلاه كسولا يعني واحد عارف إنه هو مخطئ ومقر وكل ما تكلمه يقول لك ان شاء الله صلى إن شاء الله صلي. هو ذا المقصود هنا اهون قول في اقوال العلماء اللي هو إن هو لا يحكم بكفره ولا يقتل وانما يعذر ويحبس حتى يصلي حقيقة القول ده لو تطبق هيؤدي إلى الأقول الأخر مش كده برضو يعني لو جبناه حتى على مذهب أبي حنيفة وغيره ويتحبس وفضل ينضرب بالجزم على دماغه وعلى وشه كده إهانله ويتقال له صلي طب لو فضل بقى على هذا الحال هيظهر من حاله أنه ربما مصر وهذا ربما يؤدي إلى أحوال أخرى الخلاصة يعني أن العلماء طرق في هذه المسألة على ثلاثة أقوال خلاصتها أو الراجح فيها هو قول الجمهور وهو أن تارك الصلاة تكاسلا وإن كان لا يحكم بكفره وذلك للأدلة على ذلك كما سيأتي إلا أنه شر من الزاني والسارق والقاتل وشرب الخمر وأما أدلة كل فريق قال رحمه الله أي النووي واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر اللي هم الطائفة من السلف اللي قالوا كفروا خروجوا من الملة وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة قالوا إن الحديث ده دليل على كفر تارك الصلاة مطلقا واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ولا ولم يذكر فيها النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقالوا لا إبادة دليل على عدم قتله على عدم قتله واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وده من أعظم الأدلة في الحقيقة إنسان مقر إنسان مقر يعني الصلاة ومقر بوجوبها فكيف يحكم عليه بالكفر الذي يخرجه من الملة وإن كان هو مسيء وشر من الزاني والقاتل وشارب الخمر مع هذه الآية إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن مات وهو يعلم أنه لا أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يلقى الله عبد بهما غير شاك غير شاك فيحجب عن الجنة وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله فهذه ادله الجمهور وغيرها على عدم تكفير تارك الصلاة تهاونا أو تكاسنا وإن كانوا يقولون هو يؤدب ويستتاب وإن أصرف عليه فيقتل عند ذلك وهذا هو القول الراجح والله أعلم نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم